ان نقول الا اعترى بعض الهتنا بس ان نقول الا اعترى بعض الهتنا بس قال انني اشهد الله واشهد تُشْرِكُونَ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مَن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا 121. إني توكلت على الله ربي وربكم 122. ما من دابة إلا هو ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها لا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ به إليكم وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَظْلِمُونَهُمْ شيئا, شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ إِنَّ رَبِّي يار كل شيء خفي ولما جاء امرنا نجيناهودا والذين امنوا معه برحمه منا نجيناهم من عذاب غلي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 قُلِ ٱجْبَدَ ٱنَّنِ عَنِيدَ وَٱتْمَعُ فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَتُ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَٱتْمَعُ فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا أَلَئِنْ عَاذكَ فَهُوا رَبُّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ قوم يا عبد الله ما لكم من اله غيره قال يا قوم يا عبد الله ما لكم من اله غيره هو انشئكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا